والذي أ و ص ي به إ خ و ا ن ي ونفسي تقوى الله عز وجل ومن اتقى الله وقاه ومن اتقى الله جعل له من كل هن فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء ع ا ف ي ة و أ س ع د الناس في هذه الدنيا من عرف حق الله و أ د ا ه على الوجه الذي يرضي الله والصيام ف ر ي ض ة من فرائض الله ولقد هيئ الله هذه ا ل ا م ة بهذه ا ل ف ر ي ض ة ويسر لها احكام صومها والمسلم اذا وقف في شهر شعبان ينتظر ان يبلغه الله شهر رمضان لعلمه بعظيم الاجر وجليل الثواب والذخر اذا هو اطاع الله و ا ت ق الله جل في علاه وقام بفريضه الصيام و أ ك م ا ل ص ل ا ة والقيام ف إ ن ه أ س ع د الناس برحمه ربه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يقف المسلم اليوم وهو ي س أ ل نفسه كيف يهيئها لدخول هذا الشهر ا ل م ب ا ر ك شهر الرحمات والدرجات والخيرات والطاعات ي س أ ل نفسه كيف يهيئها للرحمات والباقيات الصالحات يقف المسلم اليوم وهو لا يدري هل يدرك رمضان أ و يدركه رمضان يقف اليوم وكله أ م ل في الله أ ن يمد في عمره و أ ن يبارك له في أ ج ل ه و أ ن يرزقه ط ا ع ة تزاد في صحيبه عمله يقف المسلم اليوم وهو على أ ع ت ا ب شهر الصوم يهيئ النفس ا ل م ط م ئ ن ة ا ل م و ق ن ة ا ل م ؤ م ن ة لكي تخوض غمار الرحمات فتفوز بما عند الله من الحسنات والدرجات ف أ و ل ما يهيئ به نفسه ان يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى أ ن يجعله من أ ه ل هذه الرحمه ا ل ع ظ ي م ة و أ ن يبارك له في شعبان و أ ن يبلغه رمضان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الدعاء الماثور اللهم بارك لنا في شعبان في ر ج ب وشعبان وبلغنا رمضان و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يدخل عليه شهر رمضان وهو سعيد بربه موفق في قوله وعمله عليه أ ن يهيا ل ن ف س لهذا الخير العظيم تتهيا النفس ا ل م ؤ م ن ة فيما بينها وبين الله حينما يكون العبد على علم و إ ل م ا م و إ د ر ا ك وشعور بفضل هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة وماذا يريد الله من عبده الصائم القائم أ ي شهر هذا الشهر إ ذ ا عرف المسلم ماذا يريد منه ربه نعم إ ذ ا عرف ح ق ي ق ة هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة التي اختصها الله جل وعلا ب م ز ي ة هي أعظم م ت اعظم ز ة به ب ا د ة و أ ع ما تميز به عبد في عبوديته لله سبحانه كل عمل ابن آ د م له ا ل ح س ن ة بعشر امثالها إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به أ ي عبد يحب الله صدق ا ل م ح ب ة ويؤمن بالله ويوقن بلقائه ي ق ر أ هذه الكلمات الطيبات المباركات التي زكى الله فيها هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ج ل ي ل ة وهذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة كل عمل ابن آ د م له وعد من الله أ ن يجعل ا ل ح س ن ة بعشر أ ن ث ا ل ه ا وهذا أ ق ل ما يكون من ا ل م ض ا ع ف ة إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي وأنا أجزي به سياق الكلام في بيان ا ل م ث و ب ة والجزاء من الله عز وجل على العمل الصالح فهو يقول سبحانه في هذا الحديث القدسي كل عمل ابن آ د م له ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا يؤديه جزاء مضاعفا لكن لما جاء في الصوم قال إ ل ا الصوم ما قال و أ ن ا أ ؤ ذ ي به بل ب د أ بشرفه وعلو مقامه ودرجته فقال إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي ما معنى أ ن ه لي أ ي أ ن ه أ خ ل ص العبادات و أ ص د ق ما يكون العبد ع ب و د ي ة لله حينما يكون صائما ل أ ن ه لا يمسك عن الطعام والشراب إ ل ا من أ خ ل ص لرب ا ل أ ر ض ا ب يستطيع أ ن يتوارى عن أ ن ظ ا ر الناس يستطيع أ ن يفطر ولا يعلم أ ح د بفطره ولكن ي أ ب ى إ ل ا ط ا ع ة الله و ي أ ب ى إ ل ا ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل ولذلك ابتدا قبل ثوابه ببيان شرفه ومكانته فقال إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي ثم جاءت ا ل ب ش ا ر ة ا ل ع ظ ي م ة في قوله و أ ن ا أ ج ز ي به قال بعض العلماء إ ن العبد إ ذ ا وقف بين يدي الله عز وجل وعظمت عليه مظالم الناس وحقوق الناس يقول أ ح د ه م يا رب هذا شتمني يا رب ضربني يا رب أ ك ل مالي يا رب فعل بي يا رب اغتابني فتكثر عليه ا ل خ ص و م ة فيكثر الله ثواب صيامه حتى يخلصه من ذنوب الناس وحقوقه ولذلك يصير الصوم ج ن ة و و ق ا ي ة للعبد و ق ا ي ة من النار و و ق ا ي ة من الخصومه بين يدي الجبار ملك الملوك وجبار السماوات و ا ل أ ر ض نسال الله برحمته وجلاله أ ن يتولانا و أ ن يرحم ذل مقامنا بين يديه